قَالَ يَا قَد قَالَ يَ قَوْم إ بَرين أَُِّّا تُششْرِكُ إِّي وَجهْتُ وَجَهِيَ للَِّذِي فَقرَرَ السَّمَاواتِ وَالْأَرضَحَنِيفَا وَمَا أَنَ مِنَ الْ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالُوا اتَّحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هدان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 فَإِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لم, مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ